أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملق وهو على كل شيخ قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات صباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من الفتور ثم ارجع البصر كوتيم ينقلب إليك البصر خاص أولا الله هو حسين ولقد, ولقد زيننا السماء الدنيا, الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا له العذاب السعين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 إِنَّا لَمَا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ شَيْءٍ إِنْ نَجُمّ إِلَّا فِي بَلَاءٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْلَا لو نَسْمَعُ وَنَطِيعُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاتَّقُوا بِمَا لَمْ بِهِ فَصُحْقًا لِلْأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَعْلِنُوهُ بِإِنَّهُ وَلِيٌّ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ, هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ لَهَا فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ, وإليه من في السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا يكسف بكم الأرض فإنها هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نتيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نتيل أولم يروا إلى الطيب فوقهم ما يمسكهم إلا الرحمان إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي هو جنذ للدنيا يصركم من دون الرحمان كافرون إلا, إلا في غرور أمن هذا, أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لجوا في عدب ونقور أفمن يمشي, يمشي مكبا على وجهه, وجهه أهدا أمن أم أم يمشي صغيا على خراط مستطيم قل هو الذي آشاكم وجعلتهم الصمع والأبصار والأبئدة قليلا, قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ إنما العين عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلك أجمجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهل جني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وامنا به وعليه سوكلنا فسبع لهم من هو في ظلال المبين قُلْ أَرَأَيْكُمْ إِنْ أَصْبَحَنَاءُكُمْ ضَوْرًا فَمَنْ يَأْنِكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٍ الله, الله ربنا نبيلين صدق الله مولانا العظيم